بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م كتاب انزلناه اليك لتخرج ما من الظلمات الى النور باذن ربه باذن ربهم الى اشراق عزيز حميدا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وعين من كافرين من عذاب شهيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن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 شَرَعَ مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اذْئِنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ ابْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشهيد وقال موسى لا يعلمهم الا الله ذا ادهم رشرهم بالبينات فردت ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا انما كفرنا بما ارسلت به وان انك شك من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 فدونا عما يعبد آبابنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله شُرُوقُ فَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا فَلْ تَعَكَّ ل متَّبُون وَقَاًا الذيينَ كَفَعُ لرُشُ لِهِمْلَُ خُرجََّكُم مِن أَوْضمَا أَوْلَ بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وقام كل جبار عليم.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 وكسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي الخلق جديد وفا أول الذي لَمَّا لَنَا مِمَّا حِيرَ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ عَذَبَ قَوْمًا وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ فلا تنوموني ولو أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم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 وشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويطرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 وَاللَّهُ بِيِنَا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعباده الذين آمنوا يقيموا الصلاة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 وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعبوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا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 ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواء غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة مِنَ الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وَمَا نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا السماء الحمد لله الذي وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء غَبن فِرّ وَدِوالدَ يال مُؤمننين يَومَ يَقون حِساب وَلَا تَحسَبًَا الله غافِن عََّ يَنَع الظالون إِماَا يؤخِون ليَوم تَشْخَفُ فيِيهِ أَبَ صَاب مُّرينَ مُقُعوسِهم لا يغتد اليهم طرفهم وافجدتهم هوى وانذرنا سيوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل تَبْغُونَ أَقْسَمْتُ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ أَمْثَالًا قَدمَكَرُهُ مَكْرَهُم وَعِندَ اللهَّهِ مَكرهُم وَإِن كَانَ مَكرُهُم لتَزُول منِنهُ لِجبَال فَلَا تَحْسَفَ اللهَّه مُخلِفَ وَعَتهِ رشُول إَِّ اللهَّه زِيزٌ غُنتِ قام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد زرابيل من قطران وتغشى أجوه ليجزي الله كل نفس ما كسبه إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو